يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجْلِ النُّسَانِ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جعل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمماتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إن تصرفون إن تكفرون فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزروا وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُدَ دعا ربه منيبا ثُمَّ ثم خَوَّلَ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ, خوله نسي مِنْهُ كان مَا كَانَ يَدْعُو قبل نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو, إليه نسي ما كان يدعو إليه من قَبْلُ وَجَعَلَ, لله أندادا وجعل قليلا انك من اصحاب النار ان هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل من يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض 119. وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل عصيت ربي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 الذين خسروا أنفسهم وأهلهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين فداهم من حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ فِي النَّارِ فَمَن عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ فِي النَّارِ لَكِنَّ الَّذِينَ اتقوا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 متشاكسون ورجلا سنما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا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 أليس في جهنم مثوا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم أجره بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكافعاً ويخوفونك بالذين ميزون وما يضل الله فما له من هادي ومن يهدي أليس الله بعزيز في انتقام ولئن سأنته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله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 مَا يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّ زَلَّ عَلَيْكَ الْكِتَابُ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا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 ذكر الله وحده شما قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه إداهم يستبشرون قل لا هم نفاطر السماوات والارض عالما الغيب والشهادة عالما الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن ل الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه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 فإذا <تصفيق> مس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 يكون ثم لا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من, ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسكم حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخنين أن تقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين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 ففيه فاذا هم قيام ينظرون واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم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 ويدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكه حافين من حول العرش